قد كان لكم آية في فيتين التقطا فية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم راي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار